أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمتي رب بك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأب شَيْبًا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي تُلْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبّي رَاضِيَا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ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 ورت يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم مصبيا وحنانا من لدنا وذكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 فَتَخَاذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سويّة قالت إنّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّة قال إنما أنا رسول لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ناس ورحمة منا وكان أمر مقضية فحملته فتبذت به مكان فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فَنَادَاهَا من تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بجذع التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين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 وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتقذ من ولد سبحانه اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنت وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صديقا نبيا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْتَغْفِرُهُ ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فات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 يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّ اَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لله وهبنا له وهبنا لهم اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبييا وهبنا لهم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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا واذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ زكاة وكان عند ربه مرضية، وذكر في الكتاب إدريس، إنه كان صد بيقا النبي ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من آدم. من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإس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 جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا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 ثمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّةٍ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَاءَ بِهَا صِلِيَّةٍ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 مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في له الرحمن مدا حتى حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَتَّدُوهُ صالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أمت واتخذ عند الرحمن عهدا كلا فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا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 فَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَذًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُ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 وتنذر به قوما لدا وكم أهلتنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا